بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام مِيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اذ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فاكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاوين الاحاديث ويتن وَنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ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 وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُقَتِلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلقطه بعض السيار ان كنتم فاعلين قَالُوا يَا أَبَانَ مَا لَكَ لَا تَأْمَنُونَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدِي يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لن ان اكله الذئب ونحن عصبة اننا اذا الخاسرون فلم ما ذهبوا به واجمعوا اي يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا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 قال ابلشولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادل دلو وهو قال يا بشرا هذا غلام واشروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَأَنْ يَفْعَلَ عَسَأَنْ يَفْعَلَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وكذلك مكن ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولم ما بلغ اشده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 احسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَاهُ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ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 جاءنا اوعداب اميم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين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 يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقالت نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه قَدْ شَقَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسِكِين وَقَالَتْ اخرجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين طال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم واكون من الجاهلين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 نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي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 ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم سميتموها حُكْمَ آبَائِكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وضي الامر الذي فيه استفتيان وقال الذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سِنبَلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ يا فَالْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدُ أُمَّ ان انا ونبؤ اكون بتاويله فارسل يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سنان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سور بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ طَالَتَ أَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُ ثم فدروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ وَاصٌ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ الْقَوْمِ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 قالت امراه العزيز الان اصل حق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم انني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي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 إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل منع منا الكيل فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولمّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ إِخْوَانَنَا وَنَجْدَدُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُم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 شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم ما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء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 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم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 فاذبيم قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعائ إِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ عَيْنِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِنْ يَشَأْ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ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 قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابي شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين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 وهو خير الحاكمين يرجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان بنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا لِبِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 اسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ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 ان ربي لطيف لما شاء انه هو العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي به اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون